ان ل والأرض واختلاف الليل ل س م ا ا و و ت ه ا لآيات ر إن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار لايات, لآيات لاولي الالباب الذي م و س و ع ل ى ج ن و ب ه و ي ت ف في ك ر و ن خ ل ل ا ل و م ا ل ا ا س ل ا ربنا م ا خلقت ه ا باطلاً, باطلا سبحانك, سبحانك فقناه باطلا م ن ل و س و خ ه النابلسي للعلوم الاسلاميه سيئاتنا م و س و ع ن النابلسي رسلك ولا يوم ل ل ا ي و م الاسلاميه ق ي م ة تخلف ا ع ا فاشتجاب د ل ربهم أنني لا أ و ل ه ا ع د ك م موسوعه النابلسي ذ ي ك ف ر و في ا أتاوا د لنا ق للعلوم ه جهنم وبئس ا ل ن ا س ل ا م لهم ج ي لكن م و ه م ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا تجري ا ل ن ه ا خ ا ل د ي ن ف ي ه ا نزلا اتقوا الله ل ل ع ك مالك تفلحون ح الرحمن الرحيم م من م د لله الله ل رب ا يوم الدين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ا ن و موسوعه ا لدتم ح ل ي النابلسي فراحين ح ب ا للعلوم ه الاسلاميه